ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن مَا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وجدتم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللعنةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَيَطْغَوْنَهَا عِجًا وَجُنُوحَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَيَطْغَوْنَهَا عِجًا وَجُنُوحَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ, وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من بسماهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كل من ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم وَنَادَمَ اَصْحَابَ الجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا وَإِذَا صُرِفَتْ يَا رَبَّهُمْ ذِقْ قَوْمَ الْأَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قُلْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ حاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا, قالوا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 ادخلو الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه أن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله أن أفيضوا علينا الماء أو مما الله. قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ اليوم ننساهم كما نتولقاء يومهم هذا وما كانوا في آياتنا